بسم الله الرحمن الرحيم كم أقسام الاسم؟ الاسم أقسامه أكرم خمسة ما هي؟ الصحيح وماذا؟ والمنزل منزلة الصحيح والاسم المنقوص والاسم المقصور والممدود طيب المنزل منزلة الصحيح ما تعرفه ما تعرف المنزل منزلة الصحيح عبد الرحمن ما كان آخره أي واو أو يا لأن الألف منهم لا تتعتى ما كان آخره ما كان في آخره واو أو يا قبله قبلهما حرف ساكن الحرف الساكن الذي قبل الواو والياء الحرف الساكن الذي قبل الواو والياء سيكون ماذا سيكون غير الالف لأنه لو كان الفا لقلبت الواو والياء همزة <تصفيق> مثال المنزل منزلة الصحيح يا منير منير المنزل منزلة الصحيح مثاله عبد الباري دلون ضبيون عندك يا محمد دلون ضبيون هذا ما هو هل هو صحيح أو منزل منزلة الصحيح منزل منزلة الصحيح لماذا آخر واو قبله ساكن أو يا قبله ماذا ساكن هذا منزل منزلة الصحيح طيب عندك يا صلاح لماذا قيل له منزل منزلة الصحيح لأنه يعامل في التثنية والجمع معاملة ماذا معاملة الصحيح يعامل معاملة الصحيح ما معنى منزل المنزلة الصحيح أي يعامل معاملة الصحيح في التثنية وفي الجمع وفي النسبة وفي آه ماذا آه في التثنية في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم وفي النسب يعامل معاملة الصحيح الثالث المعتل المنقوص المعتل المنقوص ما تعرفه عند من عندك يا آدم يا لازمه مكسور مكسور ما قبلها مثال القاضي الداعي الساعي المستدعي لماذا أتى بثلاثة أمثلة؟ الغازي القاضي المستدعي الجواب ليقول لك إن المعتل المنقوص ليس بالضرورة أن يكون ماخوذا من فعل ثلاثي الغازي من غزاء ولامه واو القاضي من قضاء ولامه يا المستدعي من استدعى وهو زائد عن الثلاثي فلا يضر كانت لامه الواو او كانت لامه اليا في الاصل ام كان من الثلاثي ام كان مما زاد على الثلاثي ما دام انه انطبقت عليه اذا انطبقت عليه انطبق عليه الضابط السابق فانه يكون ماذا يكون منقوصا ما هو الضابط السابق ان يكون اخره ان يكون أن يكون آخره ياء مكسورا ما قبلها لازمة ياء لازمة مكسورا ما قبلها لازمة ما ماذا اخرج أخرج قوله لازمة أخرجت الياء التي في الأسماء الستة فإنها لا تكون في باب المنقوص لأنها غير لازمة لأنها إنما تكون في حالة الجر. فإذا تغير العامل إلى عامل رفع ذهبت الياء وجاءت واو وإذا تغير إلى عامل نصب ذهبت الياء والواو وجاءت الألف والمقصور ما تعريفه يا أبا حسان مقصور ما كان آخره ألف ما كان آخره ألفا لازم نحو الفتى الهدى العداء الخامس الممدود ما كان اخره ماذا الملك همزه قبلها الف الف زائده قبلها ألف زائده قال المؤلف عفى الله عنه بعد ذلك الزياده ليس خافيا عليك ان الكلمات العربيه مكونه من احرف وقد تقدم ان احرف الكلمه اما ان تكون جميعها اصليه او فيها بعض الزوائد هذا تقدم ان بعض ان احرف الكلمه منها ما هو اصلي مثل ذهب كله اصول ومنها ما فيه حرف زائد مثل ذاهب الألف زائدة وهكذا أيضا ما مضروب الميم والواو زائدة قال فإذا أردت معرفة الحرف الزائد فهو الذي يسقط من بعض تصاريف الكلمة يسقط من بعض تصاريف الكلمة وتقدم بيانه بأمثلته في مقدمة المدخل بما اغنى عن اعادته هنا لأن هذا الكتاب يقرأ بعد قراءة المدخل إذن الذي يسقط من بعض التصاريف الكلمة سقوطه علامة على أنه ماذا على أنه زائد اليوم أو في هذا الدرس وهذا في هذا الكتاب ستعرف فائدة لم تأخذها ولم تعرفها في الكتاب الأول قال فإن قلت تقدم لنا قريبا آخر باب كيفية وزن الكلمات أن الكلمة قد يحصل لها حذف ومثل له بالفعل يعد فإن الواو سقطت منه إذ أصله يوعد وبالفعل قل فإن الواو سقطت منه إذ أصله قول هذا تقدم أم لا تقدم فهل الواو فيهما أي في يعد وفي قل حرف زائد نظرا لسقوطها هل الواو حرف زائد لأنها سقطت سقطت أم لم تسقط سقطت والقاعدة أن الذي يسقط زائد هل الواو حرف زائد الجواب قال فالجواب ان الواو فيهما اصل اصل وليس وليست زائده لماذا قال لان سقوطها فيهما اي في يعد وقل كان لعله تصريفيه اقتضت ذلك فالحذف في يعد بسبب وقوع الواو ساكنه بين ياء مفتوحة وكسرة لازمه اذا سقطت لعله تصريفيه او لغير عله لعله تصريفيه والحذف في قل لالتقاء الساكنين سقطت لعله تصريفيه والساقط لعله تصريفيه في حكم الثابت الساقط لعلة تصريفيه في حكم الثابت إذن ما المقصود بقول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي أي الذي لا يلزم أن يسقط عند التصاريف يقيد بماذا يسقط لغير علة تصريفيه والحرف إن يلزم فاصل والذي لا يلزم أي لا يلزم لا يلزم بسبب التصريف وليس بسبب علة تصريفية بسبب لا يلزم بسبب تنقل الكلمة من صيغة إلى أخرى أما بسبب العلة إذا سقط بسبب العلة التصريفية فهو في حكم الثابت طيب الى هنا واضح هذا حتى ندخل فيما بعد فما ما قولنا الذي يسقط زائد والذي يبقى اصل الذي يسقط اي يكون سقوطه في من غير عله تصريفيه اما اذا كان سقوطه لعلة تصريفيه كالتقاء الساكنين او وقوع الواو الساكنه بين ياء مفتوحه وكسره لازمه فهذا سقوط لعلة تصريفيه فهو في حكم الثابت واضح طيب لو قلت لك مضروب ضارب أين الواو في مضروب؟ عند أن قلنا ضارب سقطت هل سقطت لعلة تصريفية؟ حصل كذا وكذا فسقطت بسبب كذا وكذا؟ لا إنما سقطت بمجرد انتقالها لصغة أخرى بمجرد انتقالها لصغة أخرى سقطت أما الساقط العلة تصريفيه معناه كانت موجودة فبسبب العلة سقطت انتبه في قولنا مضروب وفي قولنا ضارب انتقلنا من مضروب الى ضارب هل مضروب هي ضارب او صيغه اخرى صيغه اخرى لكن يوعد يعد هي ام صيغه اخرى هي هي لكن بسبب عله تصريفيه ذهبت بعض بعض ماذا ذهبت بعض حروف اللفظة ذهبت بعض حروف اللفظة قول قل هي هي ذهبت بعض حروف اللفظة بسبب علة في اللفظة أما مضروب ما تذهب الواو لما تنقلها لصيغة أخرى تدل على معنى آخر ضارب ذهبت أما يوعد يعد يوعد ويعد هي هي لكن بسبب ثقل النطق باللفظة الأولى سقط حرف فخفت اللفظه الثانية وهي في معنى اللفظة الأولى تماما وضح هذا طيب إذن ما الفرق بين الساقط لعلة تصريفية والساقط لغير علة تصريفيه الفرق أن الساقط لعلة تصريفيه تكون الكلمة التي سقطت منها اللفظة والكلمة بإثبات اللفظة هي هي إنما سقطت بسبب ثقل أما الساقط لغير علة تصريفيه فيكون انتقالا من صيغة تدل على شيء إلى صيغة تدل على شيء آخر مضروب وقع عليه الضرب ضارب قام بالضرب انتقل إلى شيء آخر فإذا سقطت لعلة تصريفيه فهي في حكم الموجود لأن سقوطها إنما لتخفيف اللفظ أما إذا سقطت لانتقال المتكلم من صيغة إلى صيغة أخرى لأخذ دلالة ثانية ليست موجودة في دلاله اللفظ الأولى هذا هو المقصود أنها إذا سقطت تكون لا تكون ماذا زائدة. طيب الحرف الذي يلزم ماذا نقول عنه؟ الذي يلزم أصل. الذي يلزم أصل والحرف إن يلزم فأصل. على هذا الكلام تنبيه وتنكيه. كما نكتنا على أن الساقط يدل على الزيادة قيدناه بماذا إذا سقط لغير علة تصرفية فكذلك الثابت ثبوته يدل على عدم زيادته فيه تنكيت وفيه بيان سنقرأه الآن قال إن شاء الله تعالى قال وان وإن قلت نجد بعض الكلمات يحكم الصرفيون على بعض حروفها بالزيادة مع عدم سقوطها مثال ذلك كوكب فإنك إذا صرفتها فقلت كواكب وكوكبه وكوكبان وتكوكب ويكوكب ومكوكب وم... إلى, م... إلى آخره ونحذالك تجد أن الواو لم تسقط الواو التي بين الكافين سقطت أم لم تسقط كوكب كواكب كوكب, كوكب, كوكب الواو بين الكافين سقطت ام لا لم تسقط فهل هذا يدل على أصالتها؟ قال فتجد أن الواو لم تسقط فهل هذا دليل على أصالتها؟ فالجواب أن الواو هنا مقدرة السقوط لأن أصل وضع الكلمة بدون الواو فزيدت فيها الواو للإلحاق بجعفر ونحوه والواو عهدت زيادتها ثانية للإلحاق عهدت أي كثرت زيادتها كثرت زيادتها ثانية للالحاق نحو جوهر وكوثر وأمثلة كثيرة الواو فيها ثانيه فاذا هذه الواو زيدت للالحاق بوزن جعفر فاذا قلت لك ما وزن كوكب ما وزن كوكب الواو زائده ماذا تقول كوكب الواو زائده فو الواو تنزل مثل ما هي فو عل كو كب الواو زائده فو عل فو عل زيدت الواو حتى تلتحق بوزن جعفر فو عل على وزن جعفر كما أنك تقول جعفر جعافر جعفران تقول كوكب كواكب كوكبان فزيدت فيها الواو حتى توازن الطبقه التي اعلى منها هي ثلاثيه الكاف والكاف والباء الثلاثيه هي الكاف والكاف والباء جعفر كم هي رباعيه فاذا اردت الحاق الثلاثي بالرباعي ليوازنه ويشاكله في وزنه كم ستزيد على الثلاثي تزيد حرفا هذا الحرف قد تزيده في الثاني كوكب قد تزيده في الأخير جلبب الحق بدحرج سيأتي درس للحق إن شاء الله في الدرس القادم لكن هذا تمهيد الذي تفهمه أنك انتبه الآن كيف وصل لك اوصل ووصل لك المعلومة؟ لو فرضنا أن الكلمات أن الأسماء العربية والأفعال العربية التي جاءت على أربعة أحرف وثانيها الواو ثانيها الواو وهي على وزن فعلل او على وزن فعلل. لو فرض أنها كانت ثلاثين اسما وخمسين فعلا ها ثلاثين اسما وخمسين فعلا لكانت أصول هذه الثلاثين وأصول هذه الخمسين كانت أصولها ثلاثة بحذف الوضع فكوثر اين تبحث عنها اين تبحث عن كوثر في معاجم اللغه في الكاف والثاء والراء من الكثره الواو إذن ماذا زائده جوهر اين تبحث عن جوهر في جهر الجيم والها والراء طيب هذه كوكب مثلها ستبحث عنها في الكاف والكاف والباء في الكاف والكاف والباء إذا هذه الواو ما هي؟ هذه الواو زائدة ما سبب زيادتها؟ سبب زيادتها الالحاق بجعفر جعفر أبو أربعة وجهر كثر ككب أبو ثلاثة تحتاج إلى واحد للحاق بالرباعي أين يكون هذا؟ الحرف الذي زدته للالحاق يكون في الثاني يكون في الثالث يكون في الأخير يكون في الأول يكون... طيب هذه الزيادات التي هي زيادات للالحاق بغيره تدرس في باب واسع يقال له باب الإلحاق سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى اذا إذا قيل إن هذه اللفظة ملحقة بوزن كذا ماذا تفهم؟ أول ما تسمع كلمة ملحقة ماذا تفهم؟ أن فيه زيادة لما تسمع كلمة ملحقة أن فيه ماذا؟ فيه زيادة ما معنى ملحقة زد حرفا أو حرفين للحاق بالرباعي أو بالخماسي فيه زيادة إذن الواو في كوكب أصلية أم زائده زائده كيف زائده وهي لم تسقط؟ الجواب لأن هذا الوزن الذي هو كوكب أتينا به للإلحاق بجعفر فإذا أتينا به للحاق بجعفر صار يعامل معاملة جعفر كما أن جعفر ما يسقط منه حرف فكذلك كوكب في تصاريفه ما سيسقط منه حرف. لانه ملحق بالرباعي فاذن الواو هذه زائده وهي متمسكه بمكانها ما رضيت تسقط متمسكه انزلي اسقطي قالت لا انا الحق بجعفر هذا ملحق جعفر طيب فهي متشبثه بمكانها لاجل ان توازن جعفر تقول لو سقطت انا نزلت اللفظه ستنزل معي إلى الثلاثين ونحن نريدها في الرباع هذا معنى قوله في الجواب أن الواو هنا مقدرة السقوط لأن أصل وضع الكلمة بدون الواو أصل وضع الكلمة بدون الواو فزيدت فيها الواو للإلحاق بجعفر ونحوه والواو عهدت أي وجدت كثيرة زيادتها ثانية للإلحاق نحو جوهر وكوثر وكذلك الياء زينب زينب زينب الواو الياء زائدة للحق. الياء والواو عهدت زيادتهما في ثانية للحاق بجعفر ثم هذه الكلمات التي يلزم فيها الحرف ثم هذه الكلمات التي يلزم فيها الحرف وهي على تقدير السقوط قليلة منطوية تحت قواعد تضبطها وتبينها يعني هذه فائدة يعني تهون على من لم يستوعب كثيرا نريدك أن تستوعب الكلام السابق لكن لو فرض أن الاستيعاب عندك نقص هذا تطمين تطمين لك أن الكلمات التي يلزم فيها الحرف الحرف يلزم ما يسقط. وهو على تقدير السقوط قليلة قليلة في باب الملحقات باب الإلحاق منطوية تحت قواعد تضبطها وتبينها مثل ماذا هذه القواعد إذا وجدت كلمة وهي اسم أو فعل كون من أربعة أحرف على وزن جعفر والواو والحرف الثاني واو ساكنه فالواو هذه قاعدة مثلا فستعرف ان الواو هذه زائدة للحق تستريح وهكذا قواعد أخرى ستاتيك إن شاء الله تعالى ثم استطرد بعد ذلك فذكر درس للحق وسنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم اليوم هذا اليوم أربعاء طيب ردنه خميس ما في درس إن شاء الله الدرس القادم نأخذ درس الإلحاق نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا إله إلا أنت أستغفق